أمتِي كم غصة دامية خلقت نجوا عُلاكِ في فمي أي جرح في إبائي راعف فاته الأسى فلم يلتئمي ويكاد الدمع يهمي عابثا ببقائك كبرياء الألم كيف أخضيتي على الذل ولم تنفضي عنك غبار التهم أو ما كنت إذا البغي اعتداء موجة من لهب أو من دمي اسمعي نوح الحزانة واطربي وانظري دم اليتامة وبسمي رب ومعتصماهم طلقت ملا أفواه الصبايل اليتمي لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصمي أمتي كم من مجدته أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن عدو الغنم إيه وربي الراعي في سوريا يقتل الرعية الراعي في سوريا يقتل الرعية ويوغل في الكذب والدجل والتلبيس